في عصرنا الحديث، أصبح العمل جزءاً أساسياً من حياتنا، ويواجه الناس خيارين. العمل ضمن فريق أو العمل الفردي، يتميز العمل ضمن فريق بتبادل الأفكار وتقسيم المهم، مما يؤدي إلى زيادة الكفاءة وسرعة الإنجاز، كما يعزز التعاون روح لانتماء ويتيح الفرصة لتعلم مهارات التواصل من ناحية أخرى. يفضل بعض الأشخاص العمل بشكل فردي لأنهم يشعرون براحة أكبر عند اتخاذ القرارات دون تدخل الآخرين كما يمنحهم ذلك السيطرة الكاملة على جودة العمل وسرعته ولكن قد يفتقر العمل الفردي إلى الإبداع الجماعي والدعم المتبادل الذي يوفره الفريق يعتمد الاختيار بين العمل الجماعي والعمل الفردي على طبيعة المشروع وشخصية الفرد فبعض المهام تحتاج إلى تعاون وجهود مشتركة بينما تتطلب مهمة أخرى تركيزا واستقلالية.